أغنية ا موسيقى لنطحوا يا الله من جد دربيتنا من عشت ا ل أ ف ر ح في ا ل أ ر ض حبيتنا الحرف أ ن ض ى ل ر نعدي ل ج و د ه ي ب ل ا ي ن ع ب النعم ونعود نحيا بحريه غني ورنين العود غني ورنين العود انغم تحريه